حصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم حبيبي انت ماشي طب يلا خد البابارا We're not the علي موكاه دي شي